ثمّ أنزل عليكم من بعد الغم أماناً نوعاً يرْشَطَ طائفة منكم وطائفة قد أهملتهم أنفسهم يظنون بالله يظنون بالله غير الحق ظن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 والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمافرة من الله ورحمه لمافرة من الله ورحمه خير من